يا أيها الذين آ م ن و ا لا ت خ و ع ه النابلسي ل للعلوم ن و ا أ ا ن وأنتم ا ت ت ك م ع ل م و و ن ا ع ل م و ا أ ن م ا أ م و ا ل ك م و و أ ل ا د ك م فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تتقوا الله يجعل لكم ف ر ط ا ن ا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم موسوعه النابلسي ل ي ك للعلوم ك أو يخرجوك ي ك ر و ن الاسلاميه ي موسوعه ك ر ي م ك ر ا ل و النابلسي ل ل ه خير ي ر ا ا م ك و إ ذ ت ع آياتنا ا ق للعلوم و ا قد ن ا نشاء لقلنا ث ل ه ا هذا ل ا أ س ا ا ط ي ر ل أ و وإذ ل ي ق ا ل ل ل و ا ا ه م ي ن موسوعه النابلسي م للعلوم ذ ب ا ل ا ن ا ل ل ه م ي ه و موسوعه ا ل ن ا ع ذ ب ل س ا للعلوم ي ه يصدون عن ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م وما كانوا و أ ل ي ا ا ء إن أ و ل ي ه م و ن و ع ه النابلسي م للعلوم ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ن ت م تكفرون الذين ك ف ر و ا ي ن ف ق و ن أ ع ه ا ل ي ص د و ا عن س ب ي ل ا ل ل ه ف س ي ن ف ق و ن ه ا ث م تكون ع ل ي ه م ح س ر ل ا م ي غ ل و ن ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا, فيركمه جميعا فيجعله موسوعه م النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ي و ا م و ه م ح لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله فانتهوا فإن ف إ ن الله بما يعملون بصير و إ ن تولوا فاعلموا أ ن الله مولاكم وإن تولوا نعم المولى نعم المولى ونعم النصير